قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعا عنده إنا إذا لظالمون فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم نوتيق من الله ومن قبل ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلما بره الله حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا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 قال بل سولت لكم ان نفوسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بجميعه انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا صف على يوسف وقال يا صف على يونس فابيضت عيناه وامضت عيناه من الحزن فوكضي قالوا تَ اللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرْ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي قَالَ إن